ب س م ا ل ن ا ل س ي للعلوم ا ل ا ل ا م ي ه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 ف ع ص و ا رسول ربهم ف أ خ ذ ه م أ خ ذ ه الرابيه انا لما ط غ الماء حملناكم في ا ل ج ا ر ي ة لنجعلها لكم تذكره وتعيها أ ذ ن واعيه ف إ ذ ا نفخ بالصور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 ف ه و في ع ه النابلسي جنة ع ا ل ي ق ط و ف ه ا د ا ن ي ة س ل ا واشربوا م ي ه موسوعه النابلسي ا ما للعلوم الاسلاميه كتابيا و ل م أذر ما ح س ا ا يا ب ي ل ي ت ه ا ك ا ن ا ل ق ا ض ي ا ما أ غ للعلوم الاسلاميه ل ل ف ذ ر ع ه ا س ب ع و ن ذ راتب س ل ك و ا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 موسوعه النابلسي ن للعلوم ا ل ا س ل ا م أن م و س ر و ع ل ى النابلسي للعلوم الاسلاميه